ان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصالحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان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 وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الرَّهْنِ إِنَّ بَعْضَ الرَّهْنِ إِثْمٌ وَلَا تَجْسَسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَيَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِمَا يَتَم فَكَرِهْتُمُ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَارِرُ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ إِنَّ خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعَبًا وَقَبَائِلًا لِتَعْلَمُوا